من آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا eè la la rom to الله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح وله شاء. يَنْظُرُ وَيَعْرِفُ أَلَمُ الْمُرْءِ سِيدًا مِنَ الْمُفْلِحِ وَالرَّشَاءَ أَوْ اللهُ لَا أَرَى لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَوُلَا أَنتُمْ إِنَّ وَعْدَ <تصفيق> تنكِّل مشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولا أعرج ولا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ laê Tùngọ mêôn khởi yêuếp một move. <laughs> وقربوهن قد لا يظهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كله for you, you, sir. حاض لكم. نساءكم حاض لكم فأتوا قراتكم أنا شئتم siko what sa ku what sawa la گو فَلِلَّهِ يَمَالِكُم أَنْتَ بَاوَ وَتُصْلِحُ والله سميعنا عليم والله سميعنا عليم لا <تصفيق> <تصفيق> لا يؤخركم الله باللغو في ما نفم ولا بما تسابق <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أو بعثي أشهر <تصفيق> بأنفسهم لفلا تتفروا ولا يحل لهن أن يتمنى ما خلقوا بی اوحا می لا <تصفيق> تذكروا بدين في ذلك إن أرادوا إن صلاة ولا من مثل الذي. <تصفيق> <صفيق> الله عزيز حبيب. الطلاق ما فإن سَكُل بَمَرُوفٍ أَوْ تَسْرِقُ الْبِعْسَادَ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ. خذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أل كما حدود الله فإن خدتم ألا يكيما حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به <تصفيق> تلك حضود الله فلا تردتوها ماری ما تنتحز أو جن صغيرة، تئب إلى كذاب carro حدود o bem ثم النساء فبلغوا لجلب النف أنت كل بما عروف أو اتد و ومن ي على ذلك فقد ظلم ولا فاخبوا آيات الله بزوة <تصفيق> واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب بِهِ وَالْخَيْكَمَتِيَ عِبُكُمْ بِ وَتَقُ اللهَ غَاوَلَهُ أَلَمْ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ còn là bộ số một xa ba là gọi là man kebenng kum niu gian ni mi di kum ka la وَاللَّهُ وَيَأْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشات الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان العزيز الصياد ونقلناها الى حضراتكم من هذه الرحابة الطاهرة رحاب مسجد مولانا الامام الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة